سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 مَنْ كََ يَرجُلِقَا اللَّهِ فَإِنا جَل اللَِّ لآاتِ وَووَ السَّميع الْعَم وَمَنْ جَهَدَ فَإَِّ ماَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ إِ اللهَّهَ لَغَن عَنِ العالممم والَّذينَ آمَنوا امِلُ الصَّالِحاتِ وكًَِّاَّعَنُم سَاتم وَلَنَجزَّهُ لَُكًَِّاعَهُم سَئاتم وَلَنَجزََّهُ أَحسَنَ الذي كَوا يَعملون فو الصَّينَ الإِن سَانَ بِوالدَيْهِ حُسْنَ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا الله مِنَ الظَّّالِمِينَ إِلَّا مَا أَقَرَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ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 وَإِذَا رَأَيۡهُمۡ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ اعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْهُ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ إِنَّمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ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 وَلَدَيْنَا وَلَا نَصِير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه أُولَئِكَ هُمْ يَائِسُوا مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنJَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتُّم بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبعَعْضِ وَيَعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضَ وَمَأْوَكُم النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَِّ صِرين فَأَمَنَ لَهُ لُطُ وَقَالَ إِّي مُهاجِرٌ إلَ رَبِّي إنهُ هو العزِيزُ الْ الحَكِيم. وَهَ بن لَهُ إِسحاقَ وَيعقُوبَ وَجَعَن فيِي ذُّية إن بوةَ وَكتاب وَآتَنهُ أأَجرهُ فيِي الدُّنيا وَإهُ فيآخَِةِ لَِنَ الصَّالحين.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 ان اهلها كانوا ظالمين قالوا ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 إِنَّمَا يُذِنُّونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا, فاستكبروا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ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 ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله وَلَا كتاب ولا تخطه بيمينك إذا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 وََّذينَ آممَنُوا بِالْبَطنِ وَكَفَرُوا بِاللهِئُولائِكَهُمُ الْخَاسِون وَيَسْتَعجِلونَكَ بِالعَذاابِ وَلَوْ ل أَجَلُ مُسََّ ل جَأَهُمُ العذَاب وَل يَأتََّهُ بَغْتَتَ وَهُمْ لا يَشون. يَْستَعجلِونكَ بِعَذاابِ وَإَِّ جَهََّ مَلَ محييقَةُم بِالكافِرين يَوْم يَغْشهُمُ العذاابُ مِن فَووقهِم وَمِن تَ تحتِ رجُِهِم وَيقُونُ ذُوقُ مَا كُتُم تَعملون. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا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 ان الله لمع المحسنين